فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إن اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون